بسم الله الحمد لله <صفيق> والصلاة والسلام على رسول الله على اذهره وهذه ومن اتبعه ده ثم ذا ف <تصفيق> هذا المجلس الاول ان شاء الله تعالى في شرح متن الاصول الثلاثه للامام <تصفيق> محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان قد صبق لي هذا النسل ننظر ما يكرم العميين أو اليديد شرفا يعني موجزا مبصطا وبالنسبة لترجمة يا محمد بن عبد الوهاد تحمى الله فنحن قد ذكرناها من قبل فيما يقرب المجلسين في بداية بصرح كتاب الترحيد للإمام محمد بن عبد الهان فلا حاجة للإعادة لمن أحب أن يرجع إلى ترجمة إن شاء الله فيها مسجلة وموجودة إن شاء الله ولكن يعني نقول كتعريف موجد للإمام فلنحن نعم نقول إن الإمام محمد بن عبد رحمه الله تعالى كان إماما من أئمة السنة وكان إماما مزددا وقد حضر الله بإذلاب نفسه وكان سبغا في أن تتحول الأحوال هناك من الجهل والشرك والوثنيه الى التوحيد والسنيه والاتباع لاتباع السلف وهو كل العلماء الذين من سفع من سفع من من الان يعني من الأئمة المعروفين لكم ومن نحو الإمام إذن باذا أحمد الله والإمام إذن وثيمين أحمد الله ومن قبلهما الإمام محمد إذن إبراهيم آل الشيخ أحمد الله يعني من الأحياء السيخ الخرجان والشيخ ربيع الزالي المدخلي والشيخ الدمصر العباد والشيخ عباد الزالي إلى آخر حدث الله عبدالله إلى آخر أئمة السنة المعاصرين جاءوا بعد الإمام محمد نغضرهم كل هؤلاء صمر من صمرات الإمام محمد نغضرهم <تصفيق> من كل هؤلاء العلماء ما هو إلا النتيجة لجهاد الإمام محمد بن عبد الوهاد في قمع السرق وفي مصحر التوفيق وفي تصنيف المثلثات التي من خلالها جدد دعوة التوفيق فكان هؤلاء العلماء ثمرت لهذه الدعوة وفي يعني بل إن هذا المجلس نحن الآن هو صمرة صغيراً مثل مراسل الإمام فنحن نجلس الآن كي نصرح هذا المتن الذي وضعه لتزديد هذا الدين فهذه بركة العلم الناسة وبركة الغلماء أهل <تصفيق> لأن الله سبحانه وتعالى يحمدهم القلوب ويحمدهم الأمم ولذلك كل من قالت هذا السبيل سبيل العلم الناس والدعوة على وقيرة فإنه يفتد أكثر مما نمو يقودا ذلك على هذه الامه فمن تفر هذا الجيل ابدا بالعواطف الكاذبه منولد الحماسه المبنيه على الهواء انما كوفر بالعلم المبني على ال الرحي الاله الذي هو به نعرف الحق من الباطل ما يعني مثال امام محمد بن عبد الوهاب بدعا من العلماء بل وصار على طريق من صبقه على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وعلى طريق التابعين لهم بأفسان فلم يأتي بدعوة جديدة كما يذنب الشيعة الرافضة ومن تبعهم من المخرفين المتصورة وغيرهم من الأحزاب والشرق فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب ليس طاحت دعوة بدعية ليس وناس ما يسمى بالدعوة الوهادية هذه الدندلة إنما يعني هي من سنسانة الشيعة الشيعة الراقبة هم الذين أساعوا هذا الأمر بين المسلمين حتى ينسروا المسلمين عن دعوة الإمام المجدد الذي يبعوه في طفل. كما يفعلون الآن فليس بالشديد عليهم وكما فعل أشتيعوهم من حضن مع النبي صلى الله عليه وآله أهلا فلقبوه بالساخر وبالكاهن وبالجنون إلى أخير والغرض من هذه الألقاب التنفير أهلا أن يمثروا الناس عن الدعوة وهذا كل من شيء بأس سيطان ف... وفق الله سبحانه والإمام الإمام محمد العبد الوهاد إلى تصنيف هذا المسمى الصغير الذي سمناه الأصول الثلاثة نحن حتى يكون عونا للمسلمين على معرفة أصول دينهم دون تطويل ودون يعني تفصيل ليس في مقام المتدئين أو في مقام الصدياني إن هذا المتن كان يدرس بعد ذلك للصديان و... و... والاستغار ولكن أهل العلم تعرفوا بعد ذلك على أن طالب العلم المبتدئ الذي لن يدرس التوحيد أن يبدأ بهذا المتن و الإمام محمد بن عبدالوهاد قد كتب أكثر من رسالة حول أربع رسائل تقريبا تسمى بالأسول الثلاثة هذه رسائل الأربع وهي موجودة في المجلد الأول من الضرر الثانية في الفتاوى النجدية بدءا من الصفحة الثانيسة والاثرين بعد المئة إلى الصفحة الثانيسة بعد المئة من المجلد الأول ولكن الرسالة التي اشتهرت من بين الرسالة الأربع وصار عليها المعتمل وطبعت يعني طبعات عديدة مفردة هي التي سوف نشرحها هذه الليلة وليس شرحها من قبل عدد مننا الولداء <تصفيق> ونقول أولا في جداية سبنتك الأصول جمع أصل والأصل كما قال السيد الآبادي في القموص المحيط هو أكثر وأكثر ويزمع على آيات وأصول الأصل هو أكثر السيد نعم ويزمع على آصل وأصول <تصفيق> ويزمع كذلك على أصل نعم يزمع على آصل وأصول ويقال أصل ككرمة أي صار بأصل أو ثبت وراتك أصله لما بدأ المصنف هذا المبنى بلدى اسمنا يقرأ علينا السم صلى سيده والإسلام محمد البعثير ورادة وحيناك ورادة ورادة وحيناك البثمنة المفهول أن الإمام محمد عبداللق بدأ هذا المثل للبثمنة ولذلك كل من صرف هذا المثل بدأ بصرف البثمنة باستثناء نصر يسير من أهل العلم من الذين ما بدأوا صرف نحو الشيخ غير جاري فإنه غدأ من أول قولي اعلم الله ما صلى الله يعني يرى أن المطلس ما بدأ بالمثل أو أنه اعتمد على من صدقه ومن صرفها فلم يرد الإطار وثقه والبسملة هي ثنة متبعة في الجذء بالكتب في الجذء ديها في الكتب والرسائل والقطب ولقد جدأ سبحانه وتعالى صور القرآن بالدسم الله بمسم الله الرحمن الرحيم وكذلك على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ رسائله بالبسماء ومنحو الرسالة التي أرسلها إلى هراق الأعظيم الروم في الحديث الذي أخرجه المخاري في الصحيح من كتاب البدء الوحي من حديث ابن عبدالس رضي الله عنهما من أبي سفيان بن حرس في قصة أبي سفيان مع رقم فجاء في طياط أن الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وقد أرسل رسالة بإله رقم وجاء في أولها الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقم عظيم الله فجاء بسم وكذلك أيضا لما أراد سهيدة بن عمر من يصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديدية وقال له تعال نتب كتابا فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكاتب أن يكتب في اول في اول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ولكن سهيل النهام هذا وقال يعني ما ندري ما ادري ما ولكن اكتب بسم الله الرحمن ف... فغضب المسلمون وقالوا لا نفسه إلا بسم الله رسوله رحيم ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته لأنه أراد أن يتم الصلح حتى يحقن الدماء وحتى يقضي الله أمرا كانا مفعولا فهذا وقف عن زهير بن عمرو وقال رك باسم الله هذا خبيب اخرجه بطوله البخاري رحمه الله تعالى كما في الكتاب احد شروط من الصحيح <تصفيق> <تصفيق> الزدء أو التصدير بالبسملة في الكتب والرسائل هي مسألة مشهورة عند أهل النحو وأهل اللغة تسمى بالمسألة الصدرية المسألة الصدرية ويتتعلق بإعراض بسم الله الرحمن الرحيم حيث اختلف فيها أهل النحو واللغة هذه مساله قد ذكرت ضمن المسائل التي تسمى بالمسائل الملقبات والتي جمع بعضها محمد بن طولون الدمشقي في كتابه الذي سماه مسائل الملقبات من النحو فبدا كتابه بهذه المساله سمناها او يعني ذكرنا تسمى بالمساله الصفريه ومقال <مؤمل ان تفصل بعد ذلك خلاص نعم <تصفيق> قوله اعلم يصيغة تمديه نستخدم لتمديه المستمع او القارئ الى اهمية ما سوف يذكر بعد ذلك وإعلم يفعل من العلم والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما وقوله رحمة الله دعاء بالرحمة وهذا أسلوب من أساليب التلطف وإظهار السطقة والحرث على المسلمين وهو مدعا لمن يقرأ هذا الكلام أن يسعر بالسكينة وأن يسعر بحرف المصنف على هداية اللقار تعالى رحمه الله ان وجب علينا تعلم اربعه مسائل وهذا الوجوب هو المقصود به أن أنك منذم بتعلم هذه المسائل لسه مخيرا فكل مسلم يلزم بأن يتعلم هذه المسائل التي سوف يذكرها ولو على سبيل الإزمار <تصفيق> <تصفيق> وكما قال الشيخ الفوزان فيزول اكثر فيه في تعليقه خالص ان فإذا فركنا تعلم هذه المسائل لاثم بأن, بأن هذا سأن لان هذا ثان لم يقل تفضل انا او لنا بل قال يذهب علينا هدوما وقال حربا ان متحدد ان مسائل الارض تبعاً لما جاء في صورة العصر كما ذكر وكثيرا ما نجد الامام محمد بن عبد الوهاب من كلامه مثل الثلاث او من خلال غيره من مصمتاته او من المتون التي صمتها يقفل هذه التقسيمات يعني نحو الأصول الستة نحو القواعد الأربعة نحو هنا قال يجب علينا تعلم أربعة مسائل ثم سوف يقول بعد ذلك يجب على كل مسلم ومثلما تعلموا من هذه الثلاث مسائل وهكذا الغرض من هذه التقسيمات أولا التيثير على طالب العلم في تقسيم هذه المسائل بأن يرتب له في نقاط مخصورة ومعدودة حتى يسل عليه في <تصفيق> وهي وسيرة للمسائل التعليم التي هي طريق المسلوكة عند بعض المثمثين وهي ثمة بارزة في محمد من عبدالله هو رسول الله وهو الذي طلبوا ان هو عليه يتعلم مهنه الدين وهو عبده الصادق والمعين القدسيه والمعين الجديد في مقصودهم العلم بقوله ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة به الإكلام الأذن فهذا هو رأس العلم رأس العلم أن تعرف الله أن تعرف رسوله أن تعرف دينه بالأذلة والأذلة جنة جليل والدليل هو ان يرشد الى المطلوب والدليل هو ان يرشد الى المطلوب ومعرفه الواجب هذا دليل وكذا المعرفه التي هي معرفه تكون بالأدلة الثرارية بداية أو أولى وهي التي تسمى بالأدلة السمعية التي يأخذها بالتماع أي من الوقت ومن الكتاب والسلم ويستأنف أيضاً معها بالأدلة العقلية أو بالآيات الكونية ولكن لا لا تكون الخجة على الأجاب بالأجلة العقلية أو بالآيات الكونية فحسب وإنما كان هناك شائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما الخجة تكون بالاياد السريه او بالاذن السريه في كتابي وسننا الموضوع هنا ندرك ضلال المتكلمين نحن الكلام الذين اوجدوا على العرض في اول الواجبات النظر من النظر في الاسم الكون في حتى يدرك وجود الله نقطة ويعلم ان الطريق الى معرفه الله الادله العقليه او الايات الكونيه لا ادل اكثر من فكما قال ابن وكان من كبار ولا أساعره من المتكلمين الأنوصي لأنه كان قبل أن ما فقال في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأجلة ومن الكتب الأمهاء الأمهات من المتكلمين او للأساعر بالخصوص قال في أول كتابه أول ما يجب على العاقل البالب نعم باستكمال سن البلوغ سرعا أنقضوا إلى النظر الصحيح المفضل إلى حضور العالم يعني أنه يجب عليه أن ينظر بهذا الكون حتى يوقن أو حتى يؤمن بأن هذا العالم مخبط مخلوق وبالتالي يؤمن بأنه لو خارق هكذا قال المتكلمون وهذا خلاف وهذا جلسة خلاف ما يقصده الإمام محمد النظر هذا ولما قال هنا في أول مثني هذا في اول المسائل التي قال للوزود تعلم العبد لها نعرفة الله قطب أن تعرف الله عز وجل أن تؤمن بالله من خلال النظر في آيات الله في كتابه ونظر في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتؤمن بالأذلة الصراعية نعم التي فيها تعرف الله حقا أن نعرفه فإذا نظرت في آيات القؤون نعم آمنت لأن الله هو رب الخالق المدبر الذي يحيي ويميت والذي بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يضر عليه فتؤمن بربوبيه الله والتي جاءت العديد من ايات القران في بيانها والتي هي موافقه للفطره التي فطرت عليه وكل مخلوق <تصفيق> او فكل مكلف من بني ادم او من الجن فطر على الايمان بوجود الله او على الاقرار بربوبيه الله فاذا نظرت ايات القران وهذا ما يوافق فترتك وهذا يلزم منه بعد ذلك أنك بعد أن تكر بربوضية الله عز وجل أنك تكر أنه سبحانه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وهذا نتعلمه من آيات كثيرة في القرآن نحن قوله تعالى ويعد أول أمر في سورة البطرة في قوله يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نعلموا بطاكم يا أيها الناس هذا أمر مؤذن لكل كاسة الناس يائها الناس أعوذ ربك الذي خلقته وما أصلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نحن إلى آخر الآيات التي فيها الأمر بإفراد الله بالعبادة أي بالتوفيق ثم ما بذلك سنذكر الايات التي بين الله فيها اسماءه وصفاته حتى تعرف الله أكثر وافصلا وبهذا تتم معرفتك بالله أن تعرف ان تعرف الله رب اله له الاسماء الحسنى والصفات العلى هذا هو المطلوب في الله من خلال النظر في كتاب الله وأيضا إذا نظرت إذا نظرت في كتاب الله سوف تجد أيضا الآيات التي تدلك على التفكر في مخلوقات الله وهذا الذي نحن نقول أنه يسمى بالأذلة العقليية أو بالآيات التونية فأنت إذا نظرت في هذا الكون كما خص الله سبحانه على هذا الكتاب كما في قوله تعالى اولم ينظر في ملكوت السماوات والارض وكما قال سبحانه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لالهذه فانت كما ذكرت ملكوت السماوات والارض ونظرت في ايات المسكوتة في الكون نعم اذ ذاك فأن هذا الجوم العظيم لم يخلق عذفا وبالتالي علمت ثق ثق شلال العزاجين وزدت يقينا وإيمانا وهو وأن ما يتعلق معرفة نبيه فقال بعد ذلك معرفة نبيه قبل عافظ الله سبحانه المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون المشرك والمنافق النساء الأكبر لم يعرف رسولهم فهم له منكرون ولكن المؤمن الموسط يعرفه رسوله يعرفه أولا بالأذلة الصرعية وكذلك يعرفه أيضا بالأذلة العقلية وقد عرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية من كتابه وكانا أزمع بي آيات التي فيها نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف دعوتها التي أرسل بها قوله تعالى ورقناك وزعت كل شيء فتأكتبها للذين يبقون ويؤدون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يستجعون الرسول النبي الأمين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والمجيب يأغوهم المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا فيهم وعذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ثم قال سبحانه قل يا إلهناس إني رسول الله إليكم زميعا الذي له ملك السماوات والأرض قل يا إلهناس إني رسول الله إليكم زميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إما هو المصري ويميس <تصفيق> فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَيُصَدِّقُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْبَ وَأَنْتَ تَلْحَقُ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هَذِهِ هَذِهِ الْآيَاتُ مِنَ الْآيَاتِ الْجَامِعَةِ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي معرفة حق حتى نعرف نبينا ورسولنا حق المعرفة وأيضا من الآيان التي نعرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم نحن قوله تعالى قل إنما أنا غسر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستخفروه وغيبوا لمسكين هنا في سورة فصل قل إنما أنا غسر مثلكم لست بلة ولسته إلها قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ان لا اله الا الله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وايضا قال قال سبحانه امر الرسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا نفعا لا املك لكم ضرا ولا نفعا وايضا عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته او ببعض اسماءه كما في الحديث الذي اقرجه الامام مسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انا محمد وانا احمد وانا المقطف وانا الفاتح لا. وأنا لا. نبي التوبة ونبي الرحمة هو أحمد ومحمد وأحمد يعني يسمى بمحمد ويسمى بأحمد هذه كلها أسماء للرسول محمد وأحمد والمقفة المقفة كما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث أي المولي الذاهب المولي الذاهب يعني يقصد أنه آخر الأنبياء الذي لا يأتي بعده نبيه فلما يذهب ويولي فلا يأتي بعده رسول ولا نبيه هو المقفى وهو الحاسر الذي يغسر الناس على عقبين وهو نبي التوبة ونبي الرحمة والنسوط في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويقوم أن نخصرها في هذا المقام إنما نحن نرى فقط حتى نبين المقصود من قول المصنف ومعرفة نبيه وأيضا المقصود بمعرفة أن الإيمان به أن تؤمن به وما معنى الإيمان بالرسول أي أن تكر برسالته وأن تصدق بكل أخباره التي أخبر به دون ست ودون ريس وأن تتبعه على سنته <تصفيق> وهذا الاتفاع يعني الانتصال لأوامره والانتجار عن نواهي التي نهى عنه ومن ثم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تحبه أكثر مما تحب نفسك وأهلك وولدك لما ذات الحديث حديث أنا في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا من أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولديه ووالده والناس أجمعين وفي رواية حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر كما سلوانت أخرج مسلم والله يا رسول قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لن تبلغ كمال الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك فقال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب, أحب إليه المسلم فقال الرسول الآن عم. أي الآن قد يقدم إيمانك فأتساهد أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي محبة اتباع ليست محبة عسق الحدث عند اهل البدا من المتفوقه ومن غيرهم من الفرق الضاله هي المحدد تعتمد عليه على العشق وعلى كما يقال على الغزل انه يعني ينسون الاناتيد ويكتبون القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم صفاق النبي, النبي صلى الله عليه وسلم أوصاق دون أن يكون منهم الاتباع الصحيح لأوامله والانتهاء عن نواهيه وهذا بخلاف المحبة الصراعية التي بيانها الله بكتاله حيث قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتدعوني ونسبتكم الله فجعله شرط ان حد الاتباع فمحد بدون اتباع لا تقصر ولا تنفع صاحبا ان يفعل شيئا ومن الايات التي تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تفضيله وعلى وجود سريعته ما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما فذر بهم ثم لا يجد في أفت حرج منا قبيت ويسلم فسير وكما قال سبحانه إنما كان حول المؤمنين إذا ذوهوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله نعم يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا فهذه علانة الإيمان أنك إذا دعيت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله للحكم فيك أن تقول إيه سماه وأطعن لا تقول إيه لا أقبل هذا الحكم أو هذا الحكم لا يصلح لهذا الوقت لا هذا من علامات النفاق ليست من علامات الإمام وك... وكذلك... وكذلك قد أمرنا سبحانه عند التنازع أن نرد الحكم إلى الله وإلى رسوله إن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأرى ذلك فهو اقصى التاويل وقد توعد هذا هو المخالفين لرسوله صلى الله عليه وسلم او المخالفين امر رسوله فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم كثم أو يصيبهم عجاب أليم تحذير ووعيد شديد لكل من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق أن يعرف من أطاع الرسول قد أطاعه ما أتاكم الرسول فاخذوه وما ينهيكم عنه فانتهى لست مخيرا أنت متجا لست بمتجا ولست بمتعصد لأحد من كان نعم إن كنت مؤمنا صادق الإيمان لا تقضي قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهلك وقال مصم زعبابالك ومعرفة الدين الإسلام والإسلام له معنى عام ومعنى الخاص فالمعنى العام للإسلام هو الإسلام لله عز وزل بالتوحيد أولا أي بالإقرار بأنه لا معبود بحق إلا الله وهذا هو الذي أرسل له كل الرسل نعم فهذا هو جميع الأنبياء المنسبين وهذا معنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فالإسلام عقيدة أولا فالإسلام عقيدة اتفق عليها جميع والأبياء والمرسلين فكل الرسل جعوا إلى الإسلام من هذا النعن وهو إفراب الله بالعبادة أي توحيد وكذلك اتباع الرسل وأما الإسلام بالنعنة أفراب هو السريع الخاتمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتي بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام الذي أُرسل إليه له خمف أركاب والتي بيّنها حديث جبريل عليه وسلم الإسلام أن تذهب أن لا إله إلا الله وأنا محمدًا رسول الله وأن <تصفيق> تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة تصوم رمضان وأن تخذ الزكاة هذا الإسلام بالمعنى فإسلام الوجه لله أي الإقرار ب... بروغية الله, الله وبأسماء الله والصفاته هذا هو اصل قديم اصل قديم الذي ارسل به الرسل وانزلت به ازلي الكتب ولذلك كان من من دعاء الانبياء ناخذ دعاء ابراهيم و اسماعيل عليهم السلام ربنا اجعلنا مسلمين لك نعم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتهم امه مسلمة لك وارنا مناسكنا وطه علينا فدعوا الله أن يزعل أمه من المسلمين وأن يزعل من أمتهما من الأمة التي تأتي بعدهما وهذا كان المخصوص به النبي صلى الله عليه وسلم أمة مسلمة النبي فدعوا بالإسلام وكما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم إن معاشره الانبياء ديننا واحد ان معاشر معشر الانبياء ديننا واحد اي ان اصل دين واحد والتوحيد كل الرسل والانبياء دينهم واحد الا ولذلك قال سبحانه ومن يرتدي غير الإسلامي دينا فلن من يقبل منه وهو في الآخرة من الفاصر. فلا خيار لأحد <تصفيق> وكما قال العلامة محمد أمان جامي رحمة الله في صفحه على الأسول السلامة وحقيقة الإسلام والإسلام لله والنقياد لأرض الطاعة والنقياد لأرض الطاعة, الطاعة وكل ذلك لا ينفع إلا إذا كان مأخوزا من المسكاة النبوة وكل ذلك لا ينفع إن إذا كان مأخوزا من نشكاة النبوة نعم وأيما عمل أي عذاب يعني لا يؤخذ من مجاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضرب عليه الصحابة لا يسمى اسلام ما. ما. So, you can كما قال السيطة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المسجي رحمه الله في حاسية على أصول الثلاثة قال يعني تعليقا على قول المصنط معريشة دين الإسلام فيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد يعني لا يصلح في هذا الأمر التقليد بل إذا لقي الله فإذا معه خجز الله وبره إذا ماهوا خذر الله وبراهينه وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه نحو ما ذكرناه الآن في تعريف الإسلام بل كيف يعمل المرء بشيء لا يعرفه كيف تعمل بالإسلام وأنت لا تعرف الإسلام او لا تعرفنا حقيقة دين الإسلام عموم الجذل عند المسلمين بحقيقة دين الإسلام هي من أعظم الأسباب التي أدت إلى فشوب هذا الغلوم والتطرف بين طوائف الأمة الكثير من هذه الصرق والأحزاب الذين يبدعون الدعوة إلى الإسلام الكثير منهم إن لم نقل كل هذه الصرق والأحزاب يدهلون حقيقة دين الإسلام بالمعاني التي نحن نفكر معها الأمر وهم بين مغالم ومفرط فلو تعلموا من بداية أمرهم نحو ذنبنا الطغير لا نقول هذا بالذات وما ساكلهم من كتب أهل العلم التي تبين العقيدة. لا لأراحوا والصراثوا ولكنهم عاشوا ونسأوا على التقليد فصاروا أجهل من العالم الذين هم يدعونه رؤوس أولى الأحزاب نقولها طرحتهم أجهل من بعض العالم الذين هم يدعون أنهم يدعونه أجهل منهم وأضر سليلا من لم يتعلمه وما عرف حقيقة دين الاسلام ويرتكبرون عن ان يتعلم هذا الدين بل يحاربون من يدعوهم الى تعلمه والله ومال ذلك الظلم هو بدل وكما قال سوف يضرنا هذا الذل وجاهدوا الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم إسمه أنه يجعل حقيقة ما يريده الله منه يعبد الله على جهد والعمل بغير علم قريبه النصارى هذه سمة من سمة النصارى أنهم يعملون بغير علم يعملون على ظلام يعملون بغير وحن يتبعون أخبارهم ورغزانهم منذ لله كالبعض الأحزاب يتبعون رؤوس هذه الأحزاب بغير هدى من الله فشابهوا النصارة هذا البعض ومن أجل هذا ضمنه كضلال النصارة ناحية المشابهة القريبة طبع ليست المشابهة أصلا معتقة إنهم قال بعد ذلك والعلم بلا عمل فريق اليهود إنهم يعلمون ولكن لا يعلمون يعلمون الحق ويعلمون حقيقة الإسلام ويعلمون صدق نبوت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يعملون بهذا العلم ولا ينقضون لهذا العلم ويعلمونه لم ينقض بهذا تقارير المطلوب عليها <ما>. في نقطه في تقارير ان ان فرض العمل بهذا العلم من سبيل لهم ليس من سبيل الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بل ان سبيل هؤلاء اي سبيل المؤمنين هو العمل بالعلم نعم لذلك كان من أعظم الكبائر أنك أن, أن, أن لا يلتزم العبد دون يدعو الناس إليه في أئله الذين أميروا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مخصن عن أن تقولوا ما لا تفعلون هذا من الكبائر نعوذ بالله منه نعم لذلك اذاك الحديث نمرده اخره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب اقتضاء العلم العمل اا نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. لسان الله عليه, عليه قال مثل العالم الذي لا يعمل بما يعلم بما بما يعلم الذي لا يعلن بما يعلن كمثل الصراب الذي يضيء للناس ويخرق نفسه نعوذ بالله من هذا الحال فقد تجيزوا دائية يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة إلى اتباع سبيل الثلاث ويرقى هذا السعر وإذ من هو المخالفين لهذا لا يعمل بما يدعو الناس بيش. يعني قد تجد هذا الباعيات يجدعوه في بعض خطبه وفي خلال بعض خطبه إلى هذا المنهض القويم وإن كان يخالفه في المواضيع ولكننا شاهدنا في, في المواضع التي يعلم فيها النهاية وجود اتباع هذا السبيل إذ به لا يعمل بهذا أمر لا يعمل بهذا يضيء للناس يضيء للناس الطريق ثم يضيء هو ولا يعمل بهذا <تصفيق> <تصفيق> وقال لذلك من فوائد البقريضه التي اثار اليها ان عبد الرحمن بن قاسم الذي في حاشيته قال له قال العلم بمنزله الشجره والعمل بمنزله الثمره العلم بمنزله الشجره قالت إذا غرفتها الغرف الصحيح أصمرت أي أصمرت العمل فلا مع العلم دين الإسلام من العمل دين ما فينا الذي معه علم ولا يعمل ولا يعمل إيه من الجاهز ولجالك قيلة وعالم لعدين لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن معالم البيع لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن اقرأ وَلَمَنَهُمُّهُمُّهُمُّهُمُّهُمْ أباد إذا كنت أباده لأباده لأباده لأباده الى هذا العلم وما هو العلم؟ العلم بالله وفي رسوله وبجين الاسلام بعد ان تعمل بهذا فخاصة نفسك وترسخ هذا وتقب في نفسك وتصحف اعتقادك في الله وفي رسوله وفي الاسلام من السكر على هجاية الله لك هذه المعمة لمعمة العلم ثم لمعمة العمل انتدع وغيرك الى هذا العلم والعلم انتدع وغيرك هذا العلم والعلم والدعوة لا تكون الا على بصيرة اي على علم كل هذه السجيل ادعو الى الله على بصيرة الانا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المسكين فالدعوة على الجن تضر ولا تنفع الذين يريدون الغروض للدعوة بلا علم ضر واضر قال رحمة الله على الأدى الصبر على تحمل الأدى في سبيل تبليغ هذا الأدى فذلك هذه سنة نعم من السنة الكونية أن المرسلين والأنبياء ومن تبعهم من الغلماء والبعاء ومعرضون للأثى من المخالفين من أو من أهل الأهواء في تبليغ هذا لي ولذلك كان صلى الله سبحانه يعزي رسوله من أخوة أيها ناخذ نذاكر سوره الانعام في قوله تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون قد نعلم, قد نعلم... قد نعلم فإنهم لا يحزنك الذي يقولون في يوم ناكذبونه ولكن الظالمين ايات الله يذهبون ولقد كذب الرسل قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتهموا الصبر ولا مجدلة لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فيسنة سنة اتعرض لأ الرسل من قبل ويتعرض لأ أبداع الرسل إلى آخر الزمان لأنهم يتعرضون للأذى من قبل الزهال ومن قبل أصحاب الجدع والأهوال وكما قال سبحانه في سورة الزالية كذلك ما أتى لذير من قبله من رسول إلا قال سهر المجنون لم يأتي رسول ولا نبيل إلا اتهمه المخالفون من قومه بالسهم العظيم يقولون عن الساخر يقولون على المجنون يقولون عن, عن كذبك نقوم هذه الثهم التي تواجهها للغلماء الربلانيين فضل فيتهمون الغلماء الذين يسيرون على طريق الرسل على طريق الرسل والأنبياء <تصفيق> فأنهم لا يفقون الورداء وأنهم غلماء حيض ونجاد وأنهم كذبون على الله كما قال هذا الزعية الذي يدعى أنه ثلاث أي أنه يسير على طريق الثلاث يتهم العلماء بكل جهة ووقاقهم الذين هم من أجباء رسول الأنبياء قال الله يجزيبون على الله كذا بكل جهة ويتهمون يت... الغلماء من الغلاة من غلاب التزريح وأنهم من العملاء من الحكام وأنهم كذا وكذا إلى آخر هذه الثهم التي ما منها الرسول الأنبياء هذا الجديد هذا هذه هي احدث يعني متى ابداه لذلك وعن قال اصبر علي على الادب على الادب يسال ان يقرأ الصبر مثبتا ربنا وربك وتعالى والعظمه الذاكره تقول ان ذا امل على المسائل الاربعه التي ذكرناها صوره خلاص وصورة العقس لمن الصور المكتية على الرابط وللإمام الثوثاني رحمه الله تعالى جزء صغير سماه النسر لثوائد صورة العقس يعني ذكر فيه العديد من الثوائد المتعلقة بكثير هذه الصورة ومن هذه الثوائد التي ذكرتها أنه قال لقد كان له هذه عند الثلاث كما أخرج التبارلين في الأوسط والبياقي وفي شعب الإيمان عن أبي مدينة الداليين وكان الله صفظ أنه قال كان الرجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني إذا التقياه لم يتفرقه يعني حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة, سورة بالعطف ثم يسلم, يسلم أحدهما على الآخر هذا الحديث قد طفحه الشيخ الألزاني رحمه الله تعالى كما في أسفل السلاء الصخيح و هذا يدل على أيضا شأن هذه الصورة هذه عند الصحابة العقر ان الامتانه في العقر قيل تفسيرها على قول قيل انه اسم للذم المطلق او كما قال ابن جرير في تفسيره هو اسم للظهر وهو العشي اي الليل والنهار <تصفيق> نعم القول الثاني ان العصر اي وقف العصر اي صلاة العصر وبلا فتك لصلاة العصر شأن ان الله محمد قد ترصر بان انه الصلاة, الوسطر الصلاة الوسطر على غير ولذلك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد قال من, من ساتته العصر فكأنه مطر أهله وماله فكأنه فقد أو افتقد الأهل والناس من لم يطلق العصر في وقته وفي أحاديث الآخر من لم يطلق العصر حفظ أعماله كم الساعة كان بقى عن نفسه اه اه من المنزل الذي في قطر إلا الذين أرمنوا عن من الصرفة إن الإنسان الذي في قطر الإنسان <ليس> فيل <تصفيق> واسمه نعلم واسمه جنب للكافر. الالف واللا منع فيل أنها من العهد أي المقصود بها الكافر الالف واللام هو نوع حي من الكفر فاما ان الكفار جميعا يبيقون تراب الا من اتصف بريع صفات الارض ف الذين امنوا محفوظ على وتوافى بالحق وتوافى بالصدق وطبعا الإيمان هو الإيمان الصحيح الذي هو تصديقه أو اعتفاض القلب وإقراره وعمل الزوارف ومركان وعمل الطالحات عطفة بالعمل على الإيمان رغم أن العمل من الإيمان كما عند أهل السلم من ذلك عقف أشخاص على العالم وقال التوكرم نحرم الله تعالى بقوله تعالى الذي خبر الذي هو بثير وثير هو حرف ا حرف يعني يدل على ظرفيه على اي مكان نعم المجيء على ان الصفر قطاره ظرف له فكانه من غير ترتيب ولا فيه خط كانه صار داخل هذا الصفر كانه صار صفر بمكان او بظرط جثل فيه هذا ايه العبد او هذا الانسان او الجثل وعلى فيه فكر ويجي من البلاذة التي بلا تك يعني اختصت بها سلام ورب الذين أمنوا عنه الأسطان فكما بينا الآن نعم تواصلوا حق المخصوص بالتواصل بالحق أي إيه الدعوة الدعوة إلى هذا الحق والأمر المعروفة أنه على الموت نعم وتوافوا بالصر أي أن أنهم يخبرون على تحمل الأذب في تنبيه هذا العلم واليصور غيرهم أيضا هذا نعم يعني يتواصلون بالعلم الناسة ويصدرون على طلب هذا العلم ويطرقون مع غيرين على الصبر على هذا العلم نعم التواصل طيب أكمله ويقال حتى نمسه قول التفاعين على شبه الله ومعبد الله على أوريه إلا نجيل الزورة نعم ماذا تطور من يعني لما اتلاع الإثناس كما قال السيخة وضيج الجاذبين حفظ الله إذن أنه قد بحث فلن يجد له إثنابه ولكنه صهر على السيخين ونقله بعض المخفرين لخلال تفسير سورة 3 نحن ابن كثير رحمه الله ونحن سيثني الله تعالى في تفسيره وذلك معناه واضح وصريح أنه أمن الله عز لو لم ينزل إلا للإسطورة كحجة عن العباد لكفت لكفت من أجل إقانة الحجة على العظم ما فيها من المعاني وعظم ما فيها من المعاني من أكثر في هذا المثالة تعالى قد أضلنا عليكم في النظرة من لما قد استفدنا فيه في بعض المزافة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه و سلم صلاه